سَإِذَا آتَيْنَا قَرْيَةً اسْتُعْمِئَاءَ لَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضِيفُوهُمَا فَأَبَوْا أَنْ يُضِيفُوهُمَا فَأَجَدَا فِي جَاهِدٍ يُرِيدُ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَخَذْتَ عَلَيْهِ أجْرًا قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَوِيلِ مَا دُمْتَ تَسْتَطِيعُ عَلَيْهِ صَبْرًا أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَن سَاكِينٌ يَحْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أُعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا وَأَمَّغُلَامُ فَكَانانَ أَبَ وَأَهُُ مُؤَِّين فَخَشين أَ يُرُوحِقَغُ مَا قُيَانَ وَكُفْرَ إلَهُ مَا رَّهُ مَا خَيرًا مِرُْذَكَتَ وَأَقْرَ غَُفمَا وَأَمَجِدَارُ فَكَانانَ لِغُول مَلَة مَْ فِي المَدينَةِ وَكَانَ تَ تحتَوكَزُ الهُمَا وَكَانَ تَحهُ كَزُ اللَهُ مَا وَكَانَ أَبُوه مَا قَِحَ فَأَرَادَ رَّكَأَ بل غَ أَْكُذَّهُ مَا وَيَْتَقْرجَكَزَهُمَا فَأَرَادَ رَّكَأَ بِل غَ ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ويستخدم ورسلونك عن ذي القرنين قلت أتلو عليكم منه ذكرا